وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي يَنَّ اللَّهُ أَصْفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذْ حَضَرَ يَعْقُوبُ الْمَوْتُ إذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إِلَٰهًا وَاحِدًا آبائك إبراهيم بِهِ وإسحاق وَلَا يَتَّخِذُ عِبَادَهُ أَوْلِيَاءَ وَلَا يَتَّخِذُ عِبَادُهُ أَوْلِيَاءَ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ وقالوا كونوا هودا أو نصاراة اهتدوا قلب الملة إبراهيم حنيفا قلب الملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا الله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبّيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِي كَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجِجُنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ